هو الذي جعل الشمس بياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُلْ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل آيَةٌ آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من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 كل مكان وظنوا وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جئتنا من هذه الى من الشاكرين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 ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهكهم ذلة، ما لهم من الله من عاصمٍ كأنما وُشيت وجوههم قطعا كأنما وُشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ آتَم وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ أَشْرَكَائِهِمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا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 كلُمَ من يزُككُم مِن السَّماء وَالأَرضئًا مَ يَمِلكُ السَّمَا الأبَصَارَ وَمَي يُخِد الحيَ منِنَمَيت وَمَي يُخْرِد الحي منِنَ المَيت وَيُخرِد المَيتَ منِنَ الحَي وَمَدًا بِعُلَم فسَقُونَ الله فَقُلْ أَفَلَ تَاتَّقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حطت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدا الخلق ثم يعيده فانتم فكون كل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل لله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يضل فما لكم كيف تحكمون ولا يتبع أكثرهم إلا ظننا إن ظنوا لا يني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا الكرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب, وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بلکه ضروری نه ته په دې په مینه کې د تغییرو کې دا یادونه کوم کده دا یو ځانګړی دی بلکې ضروری نه ته په دې کې چې موږ د ومنهم يؤمنون ومنهم لا يجبون وقف عدم بريء مما تعملون ومنهم مين يستمعون إليك أفأنت تسمعوا الصن ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكننا أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرين نَكَادُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنك فِي لَيْلِنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا استاخرون ساعة فلا استاخرون ساعة ولا استقدمون كل اريتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا استعجل منه المجرمون اثم مَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَٰنَا وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَاجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَابِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْنَا فِي الْأَرْضِ نَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابِ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 سُقِطَ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ كُلٌّ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا ما يدعون قل ارئيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين افترون على الله الكذب يوم القيامة. إَّ اللهَّه لَذوا فَولَِّ لَ الناسَّاسِ وَلَِ كسَرَم لا يشكُون وَماَا تَكُ فِي شَأّون وَمَا تَتْلوا مِنّ قرآن ولا مِن كُرآانِ وَلَا تَعمللونَ مِن عمللٍ إِلَّ كُ لَيكُمْ إِللا كُا عَلَيكُم شُهُوطًا إزْدُ فِي غُونَ وَماَا يَعْزُوَبِّكَ مِنْ مِثْقالَاِ ظَوَّتِ فيِي الأررضِ وَل فيِي السَّم وَلَا في أَصر وَلَا أَصرَ مِ ذَلِكَ وَلَا أَكدَرَ إِلَّ فيِي كِتَابٍِ مُبِين ل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 سلطان بهذا أتقولون على اللهِ مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيكم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قَالَ لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم رمه ثُمَّ لا يَكُنْ أَمُرُكُمْ عَلَيْكُمْ رُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 بِالدَّيْنَاتِ فَمَا كانوا يُؤْمِنُونَ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ نَقْضَى عَلَى كُفَّارِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاء أكم أسحر هذا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُكْتُونِي بِكُلِّ ساحر عليم فلما جاء السَّحَرَةُ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل وَيُحُّ الله الحَقَّ مِكَلِماتاتِي وَلَْكَلِهَا المُجرِم فَمَا آممَنَ لِمسَ إِللاا ذُرِيَكُم مِنْ قمِي على خَوف عَ خَوْفٍ مِ فِعَوونَ وَمَلَئهِم أَ يَفتِنَهُم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 ان تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مَا بِالمَسْرَبِ يُوتَ وَاجْعَلْ بُيُوتَكَ قِبْلَةً وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَاةِ رَبَّنَا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَثْبُتَ الْقَوْلُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزِيدَ كُلَّ خَيْرٍ وَيَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَثْبُتَ الْقَوْلُ لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الورق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أنه لا رَائِلُ اَنا مِنَ الْمُسْلِمين اَلآنَ وَقَدْ أَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لغافلون.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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا آمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا دَخَلُوا الْقَرْيَةَ فَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا مَأْوَى فَوَجَدُوا فِيهَا كَهْفًا فَأَجَاءَهُم بِذِكْرَى رَبِّهِمْ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 وَمَا تُنَذِرُهُمُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ كُلَّ تَأْخِيرٍ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمنوا كذلك حقا علينا نوجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد, الذين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ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 واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين